ا ل ن ا س ل ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ك ل ا إ ن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 كلا براد على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إ ن ه م لصالوا الجحيم يقال هذا الذي هذا ك ن ت م به ت ك ذ ب و ن ك ل ا إ ن ك ت ا ب ا ل أ ب ر ا ر ل ف ي ع ل ي و م ا أ د ر ا ك ما ع ل ي ك ت ا ب م ر ق و م ي ش ه د ه ا ل م ق ر ب و ن إن ا ل أ ب ر ا ر ل ف ي نعيم ع ل ى الحسنى و و ع ر ف ا س ق و ن م ن رحيق مختوم خ ت ا م مسك ه وفي ذ ل ك ف ل ي ت ن ا ف س ا ل م ت ن ا ف س و ن ومزاجه من ى موسوعه ق ر ب النابلسي ذ ي م و م ن ن للعلوم الاسلاميه ن ق ب و ا ر أ و ه م ق ا ل و ا إن ه الحسنى ع ل ي ه م ح الهدى ف ا ي و شركه دعويه غير ربحيه ذات ل ا مضمون و ا ج ت م ا ع ن